يا ابو الله صباحك تسلم يا مالك وعياوها ادي هنا تطوري اساتنا هنا الغريب برافو برافو لين اشاء اقبح حالك وادي حيالي فقط تيت مو الىه يكفي الى ابو خطه وشي الى خطه شنو اللي تافي تسعيش نك الهي عالم السر واحفاء الهي وصاعد فوق الذنوب دي يا حالتي يا زوره انت فتحت لنا افاق ثانيه خاصه مع دعنا شعر على كل حال حديث على القصه دي طب انه دياي دكتور لحجان خوري هذا القول يبضي ليزيق يعني وحد كينا حنبا من أي كنسا وعي كنسا بابا من أي كنسا ونمي خيركي أو إلهي فصيرها يتحجاوزها ما نقول مقلقة الناس وقال إذا الخلطة كان من الخلطة قال إذا لسرعة التخصيب لحب فيها أنا سرعة مساء خالوا من الخضرس ليه هيدا وتصل أبيهم وتدرسمه وتدرسمك أبي وعليه كريزة انتي يعني حديثة السماوات عن الجراء. يعني كنت تورئه يعني ذاتك يعني رضو لا... طغنام قال له له قليل ايه انا وانصر الحمد لله رب العالمين اللهم قال بِعَلَى سيدنا محمد قدين فَعَلَى آلِهِي وصحبِهِ وصَبِهِ عَلِمْنَا بِمَا جِهِلْنَا وَتَكُفْنَا بِمَا نَصِيْنَا لَفَضْكِ يَا النَّذِوكِ يَسْلُوَاتُ عَشْرُ مَا عِنْ يَا كَرِيم يَسْلُوَاتُ عَشْرُ مَا عِنْ يَا كَرِيم صُوبَنَهِ سَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ الحج والعمره حج وعمره الدائمه دا فانه ما حج وعمره حج وعمره يصيانك وحي يصيان وحي اعني الدنيا الفقراء المضربه والذون والذون التتمن ك الفقراء يعزون هيان اصاب كمالو كما في كمالو في كيرو شري او هوذا تمالكا بوندو يعني بركه والصخاديد في بوندو مالكا يول من السوق يعني اه بنب انزوريام تجيب الحجه وانا هاي يا مدرس ابو السلام في اكيم الحج حجته دائم اكيم الحج حجته دائما ومعنا سمع هوايه ونجيب ماء الله اكبر سمع هوايه حج دائمه اسكي عمره اسراء صيه وهو العمره كعمره معنا بقول عماره لوجه الله تعالى أوله ماذا لها وجهيس اللي هو الهمادان شاء الله أعطي إبادة المعنى كالذي لو أخذت على رواح و أحكى لما أحاق أعطي إبادة راسة وصوبية في التحي فلوجه الله الرحيم حاجة عمره صوبية أذو غراه كنتهي منك أدن في <تصفيق> ربك سباها يعني أحمد الله خالص لله أنا هنا قرآن قابلو الشيخ مخلصين له الدين إله إهري عم هامي إله إخلص يهري وعكال الله هو آية فأيكاس دائما عليه الصلاة والسلام لإمهال إله خالص أحمد فإنهما حتى يعمر الله هاي جوليان موحي يعني هاي الديره ياك يربت قدام الصحراء كبير من يعني ما نمول الزوليان حكي العمره حكي العمره الفقري جوليان هو بده مو بده تقول هو ودي ريان يمزيان ودي ريان أم هو الظونيان أم هو باقي ايان بنوبة بنوبة وتعالى الحياة سبحانه وتعالى حج في عمرها بنوبة سبق الأفراد أما حج دون بيقول يدون تويرف قالوا ضافه تمهن يدون بيقول بولوا ضافه يعني ضمن ده بيقول يعني الوفا ليها وخصوصا اما عمره امره كل يديه وحامضها وحلوه ليست زائد تواي فما يذ باليد ضافه امم وصوردين بأوه لوروه وطوبكين لوروه إلهي يعني إلا منتابه وآمنه وعمل صالح مدينه كل دارات إن الله لا ينفر عن شرزنبيي وينفر ما دون ذلك يجبكم معها تفضل الله التفاعي إن شاء فتصوه إلهي وآفه كان طوبكين نزاح معنى هذا معاشر يجيب الحج حك دائما والعمرة عمرها دائما والصلاة على الوضاء أي ريسرين حجي عمره بالصلاة معايا لما عمل صلاة وعبادة بآحتي عمرها منفيان الفغر فغريا أي زوليان فغريا رتا زوليان أي زوليان حصيب بالصرو الغريبات في الملئه حديث امامي والقران الصراط والسلام ما ام حاج قد فان ارى معنى الغريب هو عزيز الغرائب في المصحف فصفيت الحاج حاج مصحف ثونه فصفيت له يعني غنى الارض غاء اما القلب على فيا لموريا في قلبي ونيورو يذهب الى اي واقع هذا الهي اس يل ما فقير ضوء من ابدا من ابدا فقط الله طلب قالوا والله الخير ضمن حي عمره وكجله مثل عمره استحال ما يعني مراياهم اللي يلقي دعوه عجيبه عند ني واضح ما من كل من كان صادق و الوفو بحنين على على يدي ايلامه طول بلا وائل ادور و ترى يعني الى عين اضويا رحم الله يعني او ضو غير الى الضيا انت يعني تدور الله منه الضلال اظن غطيت ويبقى ويزوريا ويبقى ويبقى يعني الصغرة والضنوب والضنوبة الفغرية كمان حق حقا ينف ينف الكيرة كبوف بنته تمال كبوف بنته سي وبرتأى كبوفة كسي كيس كساس برتوصف هذه في او زلو شو بابي جاهز عايز ابل في سفاري او بابي يا يعني عمره ده جدا طبعا بعد دي في كم تاعي وحوايج كم تعال شيماء هوى او شي فيك محصوص واحد قال له جيده وقوه بنته ومحصوص قال له جيده واحد تعالت هاي والاركايف بايك الصباح هاي القلي هاي إنه قال له اركايف تعالت اللغة واحد ومحصوص فيه او محواسات واحد قال له شبههي يختبره ما هو عندي. ويرو الذكاء بتاع بلاء في ويرو كل ما خسرت الله خدي او بتروح خيابي او بوف انت او ما عايزك مالك بابي طول اه يا بابي بوف انت علينا مالك هو يوقر او كول كل بده تو قال شو ابو كانه في هونتو بيعلب بيعلب بيقول شنو ابي, أبي كوريراني كوربيري واليره فارحه برنو وارحه بتعني ابو كاني اللغه هانس صبره العديد بيرثه وصحابي ذي الزوليان اشيك الزول شو احد في عمري يطخر اذا بيعيوا الزول ايام او ليالي ايام ابو كل جديد و صحا او في كل مره هو في صبها الا وعيكم زوشه بسرعه يبوب هالمره بيضل موته ولو ضل ولو ضل ابو صحا الكباب يديتك في كلمه مو بابا يا بن بن ذا العلم بدر الله بسك في انت او ملعقي في من, من طبيعاتك احكي و اضر هواي يا لها او عدلك تسيد الساي براو اضر انت كاني يصيري بدي او ملعقي تسيد الساي على الدولطك مع انت بدي نوري او بدي فراقاتك الى فرد ما وقات او ملعقي من طبيعاته ليرا عدي ارك رقصت هيا واكل ديرتك دير موضوع فيزوديك طوله ديرها امرك يعني في ان حد او من تبع هاي الضطه او عروض و انا وارك وحايه عم يبيع كل حدود دين هي طبك مع بين دمك انا ابي ابح حماتين قريه دول برن هي دنده ما ابي هذا سحيه دوله وكلفان بنينه قريه واكل الدنيا الى فغر يعني الكوري عود البيت والصخر يعني روح كدعيس جرا اسدي جني ايه ادو درنالو نعمله هناك وموقت مهبه حمات ذكر يا جيدة مبينة وحوائي ولجيدة ديسي عظموا إشارة هناك يعني حكسة عمره دائمي دولي لما العبادة والوين محمى الفلقه وحكسة عمره, إنه عمره دا إنه دولي حديث قالوا ها كلمة حكسة متابعة ديسي عمره دارا عدودي وانه امد وانه زياده هايزو وان عمره إنه زياده هايان متابعة دوليه جائمو بسراعك شروع تم رياج جاديا نبقى هيري ايو ارسجاني وابضيان واخر ميهان لما مان كريسو قرصري بغوبة يو يعني هو قرصري ميال كلا اتوالو شادي تشبيه وجيه ان اتعمح هذا عصويا حتى انه وحالك انا بحس دائما نفسي يوم مشروعي هي او مطلوب بيه امراوا دائما تيجي الكعبده نور التدي قلت تقول في دوله يعني مناقشه الامان ده له في كل سنه قرب دفاعا وحفظ دي في جوان التتوات فرض الدفاع ونضيف انت تواجه فهي من استضاع اليه سبيل الله شكرا شكرا شكرا شكرا هذه الحجية قلوب كمه فاللهي اووري البنيات في قلوب ترابينيه انتها جعلت لدي اليهي اكو خلاص استضاع الله يليه حرف الجغس جديد لنصينا حجة شعاركي اسلام كويلا قبل شاعر اللهي شاعق وي واي لا ما لا ضروري شعار في تو طولنا ظلوات ما عليه السلام وحاسبني اللهم صل وسلم عليه وعلى اله لاتاك الله لاتاك الله دليقسيو ما لم مندوبك من الى رحله في اذا آتك... أتك الله ما لا تسخ أتاك الله اتى تقول بمعنى ربنا آتنا في الدنيا حسنه آتنا ما آتنا والهنا ربنا آتنا حمزده يعني ماذا لكن ربنا افتو الله اللهم ربنا آتنا فينا وااتنا آثينا وخطب وخطب آتنا بن عايز ربنا آتنا اتينا يا بها ما اتاك اثنا انت مثل واحد اذا اتاك الله حمد دمت اتاك الله ولاد في المال المار قلوا على عقبوا هذه نعمه الله نعمه في سيالي مضمون متقوي وقبر حمد ايه قصور نعمه خطر واحد آه. اذا تك الله دينا يا قصيو وخفيا وا مالا مالك الى قصيو امر له قصيو وليرا على ارقه على ارقه على ذكر اركان اظطرا نعمه الله نعمه اله اكون عمي علامه لي رد معنى علامه على بلغ عقكم رد لي عليكم كالا أركو. وكرامتي كرامتي الى تم جنب ور في دونه وكرامتي لي لي كرامتي في في كرامي المال على عقكم قربك على قرءه على القؤ يعني عليه السلام معناها انسانك والله ران كفان معه عاصل وكذاوى مولى عليه الصلاة والسلام مشهور وحديثة ومحديثة يعني اوه حديثة صفتة السؤالة وحيات مالك بن صلحة عم. العمضة امثل مالك بن اوفن اللي هراء صافتة شيكو تيمي وعادي للرسول فوقت السعراري وعزان سبب الورود كان وان خرمامنا وانا شاية عيني مرسيود يا كتاب من بيجي سبب الورود وحديث سبب النزول القرآن قال اليها حديث هو سبب الورود قال اليها فوقت السعراري هاي وحاشيري ميكات مالك بن عوف الهراء ومتى <تصفيق> مالي من سعلا بها مثل الهلاء وحسيري عطيته رسول الله ورسول الهلاء وامره عنوك او درتيه اسفلين هاي او يعني مسكينكي وحنا <تصفيق> الله بالكودي المفلاكين كوهوهو سيطاكي قلت هاك حمعن قلتان هاي اسفلين الاسفلين وانا من بعدين اللي رعوية دي سيري مال بغب تجوه اسفلين ها ايضا يسير ما كانت تسير الله ما كانت تسير مالو عليها الله خداك يعني خات وي لكن عام ويأموكنا ينفذ عواء فأما بنعمة ربك بحجة فهوتي بإنجليزية فقط إذا أتاك الله من اللبذ صريح وعام ويأجره لقد أخذها ويأموكنا لكن تسأل الله فجران ومجران عامل فجران بل فيها هي ثوبت خاصة هاي شذالي عامل يعني, يعني إبو العيساء قال إليه مال أسسيو فليرأى لأبكو الله نعمة إلهي أسو نعمي عليك كوركادي على كباهبتو نعمة إلهي كوركادي أسو كباهبتو قال في كلامة إلهي أسو كرامي ولدي در حمام بالأطراق يسكوه كلام لي محال وحالة جلوانيكا در او او قففف يعني او او عمتة ميسو فمال هبوني فمالي هبونيكا ووينتا ووينتا مالينا همونتا فيه فاكي مونتا ميسو او عمتة او حالة ديش او فعلي ليوا أسلك الله بعض وقلوا يا إذن هبون أنا لقوا أريد حال كاري أو أكو هبون أم قفياً <تصفيق> أو أنت ما أريد أهثر الله في أيها الأهم إنها دليبرتي يعني على ما ضأ إليه فضلسيت القفضية وحن تبكى الصغيري كان مغطا لنا الله يعني سنتيسي مو خيرينك في هي بداية كبحر الله الله حين نعمده كم التحي نعمده اليه كم التحي مرضو إنا عميزي لو حقوقوا خالتك مرضو هذه نعمة يعني ظاهر انت هذه بركيدي استجرائينا ينعمد حقيقة بها وحواهي يعني نعمد إله أنه شغريه شغريه الكافيه على قاضها ينويسه أنه لا كافي إلهي تعابدي سنتوه تبوت قو الكافيه قوي ال اله عمدي إلهي يكسي إلهي لقاء أرقو شغري الدراد الذي لقاء لقاء أرقو إنه يزتان معاهي فعولة بيه يعني الدينية إبوحارمتها عبادة فإنه قال عبادة هناك عيزة يعني اتاجد فيها انت واي كلامتي الواقع هذا بادي استفاد بقرص فيها يعني ابو قال اهين قال وين انا اهين يوضيف اهاذو تطعاد يقول لي باس عشر قيسي واي يعني ريالها ثلاثة نكاو حنس كنتم هي عادة في هذه يقول ليهن طبعا هو واي وعنده الليل شو قوانه عشان شوبه دروبه هذا عشان شوبه هذا فيذا وحوايل نعمده الى الى إن الموجس انتوا البركات على الهواء دونك انتظر الهواء وصف اعهان وهذه ديزه عندنا اخذت اخذت الى الضوء إنه كؤغالان يعني وخان أهوان إنه أرغى يعني الحمد لله التهيد عوام تنهي كؤغاته سيد الحسن البسري فاللبس الجري أغلبت معلنته ملو أثر بغل جوت أثر بغل جوت أمدور أثر أمام أثر بغل غيمة التي أتيت لبسه لكن كنت ذي وأسألت فرقة العالم يعني مشهور وهي علم النباويل أسهل جراحة أروا على أساتف كما تحكينها وقررها معايا أخي الخاتف أخي الخاتف وأعظ لكل محسب وأسألت فرقة أهليها أكاد الله ورحبتنا يلعبتنا فعاك فرقه ادوه يعني مرضيه جلاعه هذي إلهي بإقراره مرضيه فرح ذيه مرضيه وشوب كأسر شوبي يعني فرح ذيه الهي بإقراره يسوء مهم تركها لأوسعه وكف كف كف كافة في حيال المنبوعي وعلى صغادة على صغادتنا اليوم يكون يغيب اليسوك وعلى صغادة ثمان تيسي وعلى صغادة ثمان تيسي اليوم يكون يغيب اليسوك محايا لي حسنًا لبسطي الله إيه بيه جميل وواجه يحب الجمال إليه جمال الجائع الجمال الله من النجولي أكا أهاني بقع وفان ديار هي اجدر من الذي قد طوفا لباس عادي وقف انا فرعيي في وقال ان قدماها لباسها ريض عاظم حب المالو دائما امور لا يعودين وحبوا ان ما يجرا او اكيد انت عاب ابا عيش في الطمح مركبه اذا هاي حفصه حفصه جوفيفه هذه ما هي الدينكم تقولوا والسلامه و بها عام احاي خطي وكا كل الدعوه ولو فضل منكم ادب ولو عندك احكام تلكت طول بي وقت نفسي على يعني اذ يعني او صوبهم كلمات يعطي الله لأبيه ورحماني ما سلك عمر مفجّن إلا سلك الشيخ ومفجّن لهير ونمن أسري حادم لهيري لو كان بعدين لبنجم فكان عمر موافقت بغن من أقرآن كي يعني أصر بحياه ومقعيسي أصر أسفلي وقرآن كان سوافقي وأبري من الحق الخلي وحاكم أبري منه كنت عمر حسيت اني في والله قرانا وكمبي هذا تلقى مع ابو ظبي بعدي هذا فيزيكو بيضحك اكثر اكثر بعدي احس ابو التيري وقال لي كان دماغه فتحه مفتوحه لين التوب والمذه قال له كمان مسكها فرتي فالضوانا يعني سوليديان هاتوا سلاميا وريالا في السلاميا مضح هاتوا سلاميا فأسنوها استقابلوا معايات مرتيت وخرفتت فوق فقالت معي سيري عايشة عدوتي لا أتكتب ومتري كذا أمرت على الأخشاف ويحيت بخام عايشة يا عدوتي يا سيري يعني عزي واي اسلامي ما الاسلامي حين ايجي نوعه وحين ايجي نوعه وحين ايجي نوعه نوعه معه لكن ما يعدي وضوه معه وحين كان وحيني معايان معي لي سيد عمر وحيا لها تصدر حجزة هاي فتنجي لي وعي عليكم مشموكين مشموكين مشموكين يعني من بعد قلتين أهل, اهل لازم أنا. سيديكم بسنتي سنة دي نازمة سيدي سنة دي نازمة سيدي في فكر سيدي حسنة دي حياة لي بكتل حيث هنا أكثر تتنين خلفاء ورشاين بحقك حسن محايل حديثي على الدير سنة دي كبيرة عليه والسلام يعني محاول شهيري سيقول من بعد ثلاثة ونسانة خلاص هو هدوته يجري دولكا يجري دولكا بعديه سبع شغل ما في شيء علي ازبيري ودي وسيد حتى اقول هاي اللحب اللحظه كلها هنا لا بس بال اوكي يعني هذه بالخدمه حتى خلاص بعدين حديث ربيع هواي وما بعدها ملك عظيم في الدبي في الدكار قولك دي دي لا انت انا ضوا نهروا ليها معاويه و فلوف ومجرو عيال سيدنا حتى افتقادتي في الحضارات اللي عليه بالمهي والعلماء فضل الاله الواحد تديروا للجلسه اللي في الصالون على موقف حاتم وكيف فجراء ابنه انت اللي جيبوا وعليكم بالصنه في عصره الخلفاء الراشدين من بعديه فركاتي وعنانا وحقوكياني معارضايا بحاجنكا إلا ما الضفر كلا السورية جرانا للغا ومعددو وخسوكوه موه وخسوكوه موه لكن يعني سألتا مريالا كخن مريالا سوريا سوريا سوريا عدب محمدو والوهو يعني كلمتاكينة تألينها سوريا قال إيه عدلانا لا يوجد بدي الله يرحمه وعليه رحمة بدي ما يركبها كل يوم والله دائما معناه الطبيب النبي صلى الله عليه حديث كان مصهر إمهايو حديث قال له الشيخ اليورا اذا بنعمه الله عليك وكرامته عليك وكثر في النبي عليه الصلاه يعني هذا خطه في قرئ إمهايو معناه هويه محسوبه نثروات الله سلام عليه وعفا طبيب الدين خديجه طبيب كساي فيك طبيب الدين في وحسكو جواب الجري بدل أبكو وهياركي حالة بيسي أو قصوب سميشو أو قطوصا تسقو جواب الجري أخا نكيس أبكو نكي وناس وإله هايو ما يو يعني في فعن شون صوب إله فخري يعني تكيسو أبكي إنا أوفان ويلايان. القطان ويلا يهتر في عنقاضة جريسية القطان وقاضة هايان أما كيب غالها هايان وحش أمر غير كواسي لابتا أبتا أبتا أبتا أبتا أبتا شوو شنو كواسي بحي كميركا سديدة يتخذناها تلك اللبستان في أنانتا تلك القرح يعني هذية هاتا وكذلائيين يتحرك... يعني هاتف يعني هاي مركيا كواهت بحثيني تخشو شنو كواهت بحثيني علشان ايه كبير اتخابين كبير اتخابين كبير اتخابين نبي غاريوة وعيفان كان نبي غاريوة وحكا هذا هو في الواق وحوظو فجراء كبير اتخابين وعشان بداي مركزني لابسك او اعادك ويعني انتجع عنين وقاد مغاركوا واهين انه يتغتان برشون خاتم منك سألتك بخير له إليه مال أسيه مال أسيه طبعا كان ايه ما يعني اوه همون فخير مالا إليه يزيد لكن مش بغورة فخير هو لأن جلد هو. فاتي من خادق أسيه لأسيه لهاي والله لأ أفاق الله مالا والله أفاق نعمة عليك أسيه فأس من الصهر إماريان فأس إتلم يعني إليه وسيساق أج حمين أجل اللين فأقول لك لنا أغادنين فبقام في عينيسو كان نظيف